ابونا س ي د ا ر و س كان في بوقو ك ل م ة ح ل و ة دايما كان يقول يابركه المسيح لما يخبط على باب بيت مين يقولهم انا يابركه المسيح اول ما يقول يابركه المسيح يعرفوه انو مين انو ابونا س ي د ا ر و س ابونا س ي د ا ر و س مره قاعد وسط ولاده وبعيد بيت عشر كانت ا ل س ا ع ة ت م ا ن ي ة بالليل فلو ح ط د ت ه على خده وقالها ورفع عنده كده لسقف الاوضه وقال له اذكرني س ل و ا ت ك يا ابونا زكريا اذكرني عند المسيح قال له في ايه يا ابونا قال له مابونا ما زكريا م ت ا ع البلد اللي جنبينا الروضه دي طلع عند المسيح د ل و ق ت ه لسه روح وطالع انا شايفه وجهه القى علي السلام من فوق كده وخد بعضه وطلع عشان هو فرحان انه ريح السما ء بعد ربع س ا ع ة جيم رسال خبط على الباب قال و ل ا ب و ن ان ج ب و ن ا ز ك ر يكون ا ت ع ي ه قالوله ب ن ا عارف من ربع س ا ع ة ق ا ل و ا ز ي لما ه و مات م ن ربع س ا ع ة قالو هو ع ا ر ف من س ا ع ة م ا ايه من ساعة ما روحه من س ا ع ة ما د ه ويكون اللقاء و م ما ي ن ا ل عدد ا ب من الاب ا ل ب و و ا ل ر و ح ا ل خ د و س ا ل ا و ح د امين وصدق ولابد ان ايه ان تصدق جماعه عندهم ولد في س ن ة ر ا ب ع ة ابتدائي الولد د ه في ا ل م د ر س ة عدواني جدا يعني معرفش يقعد على, على يعني في حاله يكسر في العيال ويخبط ل د ر ج ة ان ا ل م د ر س ة قالت ل أ ه ل ه يعني اعتبروا د ه اخر ي ا ي في المدرسه وينعرفلكوا الورق بتاعه احنا مش عايزين الولد يا اما ت ع ر ض و ا على دكتور شوف و الولد ا عنده ايه فاهمه ما, ما كدبوش الخبر خدوا الولد ودول دكتور قالوا نعمل ا ش ع ة م ق ط ع ي ة على الراس بالكمبيوتر قالوا ان الولد عنده ز ب ز ب ا ت كهرباء ز ي ا د ة وده عاوز علاج أو عاوز او م ع ج ز ة بمعنى اصح فالناس جابوا ا ل ر ش د ة ا ل و ا د بيزداد ع د و ا ن ي ة الا ان في ناس قالولهم في ناس عندهم شال بتاع البابا كيرلس او ط ب يا ريت فراحوا الناس خ د ا ب ن ه م وراحوا حطوا الشال على راس الواد دا ك د ه ودعكوا راسه بالشال الواد يعني كان زي الموتور ميعرفش ا مين بيكلموا ك د ه خدوا الواد وروحوا الواد ن و م نوم عميق لتاني يوم فالواد صحي لا قصور بيتهم على قلبهم وقلت ماكنش ياخد باله ان الواد معندوش ا تركيز فاول ما شافت ص و ر ة بابا ك ر و س الله ابونا ده انا ش ف ت ه مبارح وعمل ل راسي بالشل ا بتاعه ق ا ل ل ه انت يا حبيبي ق ا لكن له انا ا مش ف ر ل ك هو مبارح حط الشل ا بتاعه على إيه؟ على راسي خدوه راحوا للدكتور اعادل ا ا ش ع ة بالكمبيوتر قال لهم الولد سليم ميه في الميه وصدق ولابد أن, ان تصدق البابا ك ل ه داخل على ا ل بابا كرولس محدش ا عارف مين في مين فالبابا كرولس بالصليب خ ب ط و على ج ر ا ع ه قالوا خلومك يا ابني تعملك بدله بكم الواد وقف قالوا يعني ايه يا سيدنا قالوا يا ابني اللي بالكم حاله يغم الناس قاله حبيبي يعني خلي م ا م ا تعملك ايه بلاش نصكم الواد زعل كده و ي ق ف كده على جنبه وابو كلوز يسلم على الناس جات و ا ح د ة ست تسلم على سيدنا قال لا يا ست انت يا سيدنا. قال لي شو اعملوا الواد كم قال لا طب سيدنا عرف ازاي ان الست دي ام الواد ده قتله حاضر يا سيدنا من ع ن ا ي ة س م ح ن ي يا سيدنا طب ي ا خ ت ا لا يا سامح ق ع د يسلم كده و ش ي ه دخل على الرجاله وراجل دخل قال له طب يا عم ا ل انت راجل محترم وهو ل ب س بدلك و م مش تخلي ابنك يلبس بكم يعني البابا ك ي و ل س عرف الواد وعرف امه وعرف ابوه انا مش عارف حاجه صدقوني لكن اللي اعرف اقوله اقولك اقول ل صدق ولابد ان ايه ان تصدق س ي د ه من م ح ا ف ظ ة في الصعيد خالص بعتتلي جواب ك ت ب ل ي ش و ي ة حاجات يعني ل ط ي ف ة خالص عن البابا كيرلس و ه ق و ل ك م بعض حاجات منها بتقول ان هي م د ر س ة وفي يوم من الايام اخدت بنتها اللي عمرها س ن ة ولا س ن ة ونص وراحت بيها ا ل م د ر س ة وده ممنوع انها تصطحب طفلتها وتروح بيها ا ل م د ر س ة ده مكان عمل فبتقول وهي ا و ا ق ف ة في ا ل ط ب و ر ط ب و ر الصبح فوجئوا بعربيه جايه من ا ل ا د ا ر ة مدير التعليم ومعاه ا ل ا د ا ر ة كلها ج ا ي ة تفتش ع ل ى ا ل م د ر س ة طبعا يشوفوها شيله بينتهي دي معناها ايه تحقيق قالولها مدير ا ل ا د ا ر ة قالت يا بابا كرولس الحقل الناس الي بوصلها ايه البابا كرولس مدرسه ايه بابا كرولس او ايه الحكاية قعدوا يوصلوا ب ع ض مدير التعليم بص كده من بره ونظر المدرسة قالوا انت عارف ان احنا جايين ق لا و لا يا فندم م ع ر ف ش قالوا ما ا ل م د ر س ة م ن ض ب ط ة جدا مفيش م د ر س ة م ن ض ب ط ة ب ا ل ط ر ي ق ة دي لا لا ل انت اكيد عارف قالوا يا فندم س د ا ن ي مش عارف قالوا لا احنا مش ن ح س ب ي ه يلا بينا يا ج م ا ع ة انو بنيجي م ر ة تانيه ا ل ي رجعهم من عالباب انا ماعرفش هي بتقول يعني ل د ر ج ة في م د ر س ة غير مسيحيه و ا ق ف ة جنبيها قالتلو بقولك ايه حكيلي بقى عن ت ر و ل ز بتاعك ده اللي رجع المدير من عالباب وغلطه تقوله تقولوا عارفين ف ل ا ن ة دي ل ه ا واحد قريبها اسمه كرولس بيعمل لها سد ويحوش عنها كل ح ا ج ة انا ما اعرفش لكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق بتقولي ان عندها بنتها ا ل ك ب ي ر ة كليه ت ر ب ي ة ن و ع ي ة وبالتهلف ي ي ك ل ي ة ا ل ت ر ب ي ة ا ل ن و ع ي ة دي في يوم من ا ل أ ي ا م البنت يعني في الحمام و ا ل أ م في المطبخ ا ل أ م بتقول سمعت خطه ج م د ه اوي ف ب ب ص اشوف إ ي ه لقيت البنت م ر م ي ة في ا ل أ ر ض فشلت البنت وخدتها عالسرير ل وفردتها ع ر و س ة يعني وبتقول طيب أ ع م ل ل ر و ي ح ي ن ضرب التليفون لدكتور الدكتور جي كشف ع البنت قال ا ل ح ق ي ق ة أ ن ا مش عارف يعني هو مش إ غ م ا ء لكن ح ا ج ة غ ر ي ب ة إ ي ه التشخيص أ ن ا مش عارف فقالت لو أ ن ت مش عارف طيب استنى راحت طلع على كرسي راحت ج ا ي ب ة ص و ر ة ل بابا كرولس م ع ل ق ه ا وراحت حطها ف و ق دماغ البت على السرير وقالت ل يا سيدنا انت ت ص ر ف الدكتور يا سيدنا مش عارف فانت ايه الدكتور وقف انا مش عارف وجايبة صورة بتاع كده واحد وتبلى تصرف وقف المهم من من النصارى سيدنا انا تين مش شيخ ولي ليا صورة كرولوس هزعل、منك. بعد ك ل م ة بيت رح ت ف ت ح ه ت عنيها قلت لها ماما انا ك و ي س ة الدكتور بصلها قالها يا ستي لما انت عندك الرجل ا ده جايباني ليه الرجل ا ده متقصدني قالتله ازاي قالها ا ل ن ه ا ر د ة تالت بيت اخش و ي ق و ل و ن ي كله الدكتور ك ر و ل ه ا ز ا هيقطع عيشنا كله ر ازاي ب ت ا ع ك و يعني ولا ايه انا معرفش لكن صدق ولابد ان ايه ا ن تصدق جواب من ا س ك ن د ر ي ة جاني الاسبوع اللي فات برضو يعني الناس عشان عرفت ان انا بحب البابا كرولس بدت الناس ايه ت ب ع ث ل ي جوابات كده ربنا يعوضهم بالخير فالجواب يقولي انا مهندس بشتغل على س ف ي ن ة و ف ل ي ل ا من الليالي بيني ما ب ي ن البر حوالي يمكن ت ل ت م ا ئ ر ب م ا ئ متر والبخره م س ت ق ر ة وعشان انزل من البخره او يعني اوصل البر لازم لنش قال لي حسيت بتعب جدا ب ي ق و ل ل في ا ا ج و بعتلي و ب جواب من ست صفحات بيقولي بعد ما حسيت بتعب اتصلت ب ا ل م ؤ خ ر ة بعطوله لنش نقلوه على م س ت ش ف ى قالوا ده عنده ح ا ج ة في القلب يعني زي ج ل ط ة في القلب نديله ح ق ن ا لا مندروش ح ق ن ا طب نعرضه على ك ن س ل ت و كتبلي ا هو اسماء ا ل د ك ا ت ر ة اربع د ك ا ت ر ة اخصائيين اشهر دكتور قلب ا ل ا س ك ن د ر ي و يعني ا قرروا ان لازم يتعملوا ا قسطره في القلب عشان يزيلوا ا ل ا ا ل ج ل ط ة اللي عنده دي فيقول ب الاخ البحار ده او المهندس البحار بيقول في ج و ا ب بعد كده اني انا اصريت ان احنا نروح دير م ر ي م ي ن ا الدكتور قال داينام في ا ل ع ر ب ي ة ما يتحركش لان ا ل ج ل ط ة لو ت ح ر ك ت وجات في الشريان معناها ايه خلاص انتهى قال انا اصريت ان روح قلتلهم اموت واموت عند البابا كيرلس فاخدوا وراحوا ويقولوا ب عند البابا كيرلس عملنا م ن ا ح ة مناحه, مناحة ع ي ا ت هو ي ع ي ت وامه ت ع ي ت و خ ط ي ف ت ه ت ع ي ت وام خ ط ي ب ت ه تعيط وكل واحد ي ر ى لحاله بقى يعني انتو عارفين بقى يعني مش عايز انا اقول بقى يعني امه بتعيط ليه و خ ط ي ب بتع... ت ه بتعيط عشان ده ابنها و خ ط ي ب ت ه بتعيط خ ا ي ف ة ا ل ج و ا ز ة ايه تفرقع منها يعني كل يعني ما علينا من الموضوع بيقولوا بعد المناحه آه ركبنا ا ل ع ر ب ي ة ووصلنا ا ل ق ا ه ر ة فكان لازم كشف عليه في الاول قبل ما يعمل ا ل ق س ط ر ة فمعاه هو الرسومات ومعاه الكشوف و ا ل ت ح ل ي ل و ا ل ا ش ع ا ت فبيقول في مستشفى السلام الدولي عملوا ا ل ا ش ع ا ت عشان يقولوا القسطره قالوا له مين اللي مايفهمش في الطب اللي قالك عندك ج ل ط ة قال لهم انا م ع ا ي قالوا لا لا لا دي ا لحد تاني طب اقولك ل دي, دي بتاعتنا نعمل ب ر ض و كشف تاني في مستشفى عين شمس التخصصي خ د و ا بعربيه ل ا س ع ا ف ر ا ح ج ب ط فقالوا ب ر ض و مين مايفهمش اللي قالك قلنا ايه ا ل ح د و ط ه ب ا ل ض ب ط يعني تعملت ايه قالهم ل وانا جاي عديت على دير مرمينا رحت عند البابا ك ر و ل س قالوا له مين البابا ك ر و ل س قالهم ل ده شيخ من شيوخ النصارى الكبار ق و ي ق ا ل و ا خلاص يا عم مبروك عليك دوبلك ا ا ل ج ل ط ة و ا ل ع م ل ي ة ايه وبعتلي ج و ا ب و بيقولي انا اعتذر يا ابونا يؤنس ان انا بكتب الجواب ده و أ ن ا في شهر العسل و أ ن ا أ ر ج و ان ه شريط د ا يوصله ونقول له مبروك يا ب ي ش مهندس مبروك عليك ا ل م ع ج ز ة أ و ل ا و ا ل ع ر و س ة ثانيا ومبروك عليك محبه ربنا وصدق ولابد أ ن تصدق في واحد تبع م ح ا ف ظ ة إ ن ا ا ل ر ج ل يعني مر بظروف م ا ل ي ة ص ع ب ة وهو له في حكايه الرسم بالزيت فقال أ ن ا هرسم لي ع ش ر ة خمستشر ا ل و ح ة و أ ر و ح أ ب ي ع ه م في السودان للناس لببطو أ السودان ا ل غ ن ي يعني أ ف ك د ي ق ت ي ف أ خ ذ ا ج ا ز ة و ا ع د بيتو يرسم و ص ا ف ر السودان قعد أ س ب و ع اتنين إ ن ا ل ع م ل ي ة يعني تفك ولا يبيع ل و ح ة ولا ح ا ج ة ماحدش إ ي ه س ا ل ف ي ن فلام زعلان وهو زعلان شاف البابا ك ر و ل س بيقول له زعلان ليه يا بني قال له يا سيدنا انا ظروفي ص ع ب ة وحتى يعني اديانت ب ا ج ر ة السفر ورسمت الصور دي وصرفت عليها و ا ل ع م ل ي ة و ا ق ف قال له لا يا بني فيقول البابا ك ر و ل س لقى قدامه قبايه م ي ة نفخ فيها ورشم عليها ع ل ا م ة الصليب وقعد يرش ميه على, على الصور اللي هو ر س م ه ا بيقول صحي من النوم يعني فرحان وهو لسه منزلش من السرير ل ق الباب بيخبط و ا ح ن يعرف و ج ه يقول ه ن س م ع ت ان عندك صور كويسه قاله اجبلك ي صور فدخل قبله ص و ر ة من الصور قال ما شافه قال له الله دي ح ا ج ة ك و ي س ة اوي ح ل و ة خالص عندك ص و ر ة كمان دخل قبله ص و ر ة قال له لا لا لا ده مش ممكن خالص دي ح ا ج ة ايه دي احلى عندك كمان قال له م ك ف ي ة كتر فيقول انه اشترى صورتين وخد بعضه ومشي وراح قبله صديق ليه ي ش ت ر ي من عنده ص و ر ة الصديق شاف ص و ر ة اعجب بيها خالص ص و ر ة تانيه اعجب بها اكتر اشترى له كمان ايه صورتين وده جاب ده وده جاب ده بيقول في نفس اليوم اللي البابا كيرلس و رش ا ل م ي ة بعت كل الصور بالتمن مش اللي انا عايزه اكتر من اللي كنت انا عايزه و ب ر ك ة البابا كيرلس صدق ولا بد ان ايه ان تصدق الناس في كندا عندهم بنت ص غ ي ر ة والبنت دي متعرفش ا مين البابا كرولس لكن أ ه ل ه ا يحبوا البابا كرولس خالص والبنت جالها زي جفاف ودخلوها ا ل م س ت ش ف ى و في م ر ح ل ة علاج بصوا لقوا حاله البنت ه م ع م ل ي ن يقولوا يا بابا كرولس يا بابا كرولس وبصوا لقوا حاله البنت تقدمت يعني مش في م د ة أ ي ا م في ساعات ل د ر ج ة أ ن ه م خرجوا لما خرجوا من البيت ف و ا ح د ة من اللي في البيت رجبت كتاب للبابا كرولوس قالت يا سلام حبيبنا البابا كرولوس وبتاع فالمهم البنت مسكت الكتاب وبصت فيه قالت لهم فين ا ل ع ص ا ي ة قالوا لها ع ص ا ي ة عصايه ايه حبيبتي كان اسمها هولي البنت ايه هولي عصايه ايه قالت لهم اللي طلبني بيها البابا لولوس ده ضربك فين ق ا ت وانا في المستشفى البابا لولوس ده مسك ا ل ع ص ا ي ة وقالي ل امي ياهولي ما تعديش هنا بقى البابا كولوس جالك في المستشفى اه وضربت بالعصايه ا ي و ة لكن فين ا ل ع ص ا ي ة البنت مش م ش غ و ل ة بالبابا كولوس هي بالدوره ا ل ع ص ا ي ة اللي هي ايه اتضربت بيها وبكده عرفوا السر بتاع الشفه بتاع البنت او الشفه السريع وصدق ولابد ان ايه ان تصدق واحد في امريكا بيقول ان ظروفه يعني سائد في ان العمل اللي بيشتغل فيه عطوله انذار ان بعد عشر ايام شغله هينتهي وعليه ان ه يدور على شغل جديد فروح البيت في ح ا ل ة ايه بقى يعني حزن طبعا اصعب ح ا ج ة ج م ا ع ة ع م ر ي ت أ ك ل العيش دي فروح زعلان وكئيب ويعني أ ه ل ه وبيت وناس قالوا شوف يعني احنا نقول ايه يا ب ر ك ت وشفاعه البابا ك ر و ل س و ب د أ ي ت ش ف ا ع ة ا البابا ك ر و ل س و ي ق و ل يا بابا ك ر و ل س يا بابا ك ر و ل س المهم يعني بيقول اني قبل العشره ايام ما تخلص بس لقى صديق عزيز جايله ب ي قال و ل له ا ا ن ق له معندكش قاله, نعم قاله ما عندكش حد عزيز عليك عاوز يشتغل شغلانه ك و ي س ة قال له ليه قاله المحل اللي المكان ح ل ل ا م اللي انا بشتغل ي فيه يعني طالب واحد يشتغل وبمرتب كويس فاحنا عاوزين ن ه ذ ه ا ل ش غ ل ا ن ة دي لحد يكون ايه نعرفه وطبعا معرفش ان صاحبه اللي بيكلمه ده قدامه اربع خمس ايام وايه ويبقى خ ا ل ه شغل فالرجل نده مراته و أ و ل ا د ه قال لهم ا ل أ س ت ا ذ ف ي ل ب يقول كذا كذا كذا كذا فمراته ق ت ه مش قلتلك البابا ك ر و ل س حبيبنا مش ممكن ينسانا و إ ح ن ا بنتشفع ب ه وصدق ولابد أ ن تصدق ا ل أ ب والابن والروح القدس ا ل إ ل ه الواحد الذي له كل مجد و ك ر ا م ة من ا ل آ ن وكل أ و ا ن و إ ل ى ظهر ا ل ظ ه و ر كلها أ م ي ن وصدق و ل ا ب د أ ن ايه امتصدق ج م ا ع ة من أ س و ا ن أ و وحد ا ة من م ي غ و ز ة في أ ص و ا ن هي أ ص ل ا من إ ث ن ا فبعت بنتها سوى ي ر ة ع ن د أ مها يعني ا ل ب ي ت ا ل ص غ ي راحت ة ر عند تيتا تيتها في إ ث ن ا فبكل اسف البنت وصلت لقوا حرارتها م ر ت ف ع ة فالجده ت خ ض ت قالت يا خبر هي البنت عند امها ك و ي س ة تيجي هنا تقولوا علينا ايه جابولها دكتور كتب لها مضاد حيوي ا ل ح ر ا ر ة ما تاني نزلتش دكتور ك ت ب مضاد ا حيوي ح ل ر ا ر برضو ة مانزلتش ف ا ل د ك ا ت ر ة قالوا لازم ناخد ع ي ن ة من النخاع عشان نعرف البنت عندها ايه بالضبط فاتضح عندها مرض اسمه وباء سحائي ده يموت يسيب عاها في ا ل ج س م طبعا حصل انزعاج وهرج ومرج فمكنش ا ا قدام الست ا ل ع ج و ز ة إ ل ا أ ن ه ا ق ع د تعيط وعندهم ص و ر ة للبابا ك ر و ل و س معلقاها رح ا ت خ ل ع ا ه ا وجابتها لها حلطالها عالسرير ل ى ق ا ل ت له يا سيدنا ما قدامناش ا ل ل ا م ت بنتي تقول علي ايه اجيب بنتها اموتهالها هنا اعمل معروف البنت قعدت يوم اتنين تالت يوم البنت بتقول لتيتا يا تيتا انا عايز اقوم اروح لمؤاخذه دور الميه قلت لا مستني يا حبيبتي لما اجي اشيلك قالت لأ, لا انا هاجي انا على رجلي ما انا بقيت كويسه ة قلت ا وانا ن ي م ة من ش و ي ة ابونا اللي في ا ل ص و ر ة ده طلع ايده من ا ل ص و ر ة وعطاني ل ق م ة قربانه ب ب ق ى فانا كارت القربانه وبقيت ك و ي س ة حطت الست ايدها على راس البنت لقت ا ل ح ر ا ر ة ايه نزلت استدعوا الدكتور قالها ل البنت ع ا د ي ة جدا لكن التحاليل اللي طلعناها دي يا اما التحاليل غلط يا اما الموضوع فيه م ع ج ز ة قلت له اسمع البنت ا ب ن ت قالت له يا عم الدكتور ابونا اللي في ا ل ص و ر ة ده طلع ايده من ا ل ص و ر ة واكني لقمه ق ر ب ا ن ا وقلي ا انتبائيتي ك و ي س ة اظن لما البابا كرولس يقولها ل انتبائيتي ك و ي س ة تبقى ك و ي س ة ولا تبقاش ك و ي س ة صدق ولا بد ان ايه ابد ان تصدق واحد دكتور مصري عايش في امريكا بيشتغل في القوات ا ل ج و ي ة وهناك في امريكا ا ل نظام ب العقود يروح ش ت بتاعه غ ل العقد يخلص ي يدورله على ايه على ش غ ل ا ن ة ت ا ن ي ة فالقوات ا ل ج و ي ة اخترته باني خلاص بعد شهرين هي... هيروح فبص لقي نفسه قعد في البيت وخلص العقد طب اروح فين اكل ازاي اعيش ازاي وانا في امريكا نزل عمل يعني قدم في حوالي عشر مستشفيات وقعد في البيت ان حد ي س أ ل فيه محدش قاله انت فين فافتكر ان ه اخته وهي ج ا ي ة من مصر كانت جابتله ص و ر ة م ت ب ر و ز ة للبابا كرولس و وهو خدها باللفه بتاعتها حطها فوق الدولاب قال اروح اجيب البابا كرولس و ده نشوف نتعامل معاه يمكن يعمل معانا ايه شغل فرح طلع اللفه كده وبصر البابا كرولس قاله ل شوف انا ما ت ع م ل ت ش معاك قبل كده وانا اول م ر ة اطلب منك طلب انا عاوز اشتغل فانت بقى وحبيبك م ر م ي ن ه شوف بقى تتصرفوا ازاي وحركوا لي حد كده اشتغل بيقولوا هو بيركن ا ل ص و ر ة جنب الدولاب على ت ر ا ب ي ز ه التليفون بيرن يرد عالتلفون ل ى ي مستشفى تقوله احنا عاوزينك يا دكتور تعال عشان تمضي العقد بالمبلغ اللي انت عايزه ا خ ذ ب ع ض و حط ا ل س م ا ع ة قال البس واروح وهو بيلبس ل م ؤ ا خ ذ ة يعني لبس القميص ولسه هيلبس البنطلون رجل ولسه ا ل ت ا ن ي ة محطهاش ا التلفون ي رن مستشفى ت ا ن ي ة يا دكتور احنا كنا بنطلبك من ش و ي ة وتليفونك مشغول لو تكرمت العقد بتاعك جاهز وتعال عشان تمضي لايه العقد ط ب بدون العنوان اخد العنوان وحط ا ل س م ا ع ة لبس البنطلون وبيرفع ا ل ح م ا ل ة التليفون رن اصل ا ل ع م ل ي ة فتحت افتح ولا احد ايه يغلق وبيقول الدكتور ده اسمه الدكتور ناجي حلمي هو اصلا طبيب مصري وطبيب امراض نسه بيقول اول م ر ة اتعامل مع البابا كيرلس وانا مدين للبابا كيرلس بيقول جاني في ا ل ل ي ل ة دي تسع عروض من مفيش تسع عروض عشان كده عايز اقولك متخفش ا ان كانت م ق ف و ل ة هتفتح وهتفتح ب ا ل إ ي ه اه يفتح ويسكب من السماوات حتى تقولوا ايه كفانا كفانا يا ج م ا ع ة إ ح ن ا منتظرين ربنا منتظرين إ ي ه ربنا وطال انتظرنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند ف د ي ن ا هنا بنتمنى وهناك نتهنى ونشوف ا ل م د ي ن ة اللي وصفها يوحنا